119. بسم الله الرحمن الرحيم 110. نون 111. والقلم وما يسطرون 112. ما أنت بنعمة ربك بمجنون 113. وإن لك لأجرا غير ممنون 114. 114. إنك لعلى خلق عظيم 115. فستبصر ويبصرون 116. بأيكم المفتون 117. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع 114. ودوا لو تدهن وَلَا 115. ولا تطع كل حلاف مهين 116. أماذ مشاء بنميم 117. مناع للخير معتد أثيم 118. أطل بعد ذلك 111. أن كان ذا مال وبنين 112. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 113. سنسمه على الخرقوم 114. بلوناهم كما بلونا بَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ طَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَصْرًا 111. أن على حرفكم إن كنتم صارمين 112. فانطلقوا وهم يتقافتون 113. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرف قادرين 115. 114. ما رأوها قالوا إنا لظالون 115. قَالَ نحن محرومون 116. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 117. قالوا سبحان ربنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبذلنا خيرا منها 119. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 110. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 111. أفنجعل المسلمين 112. ما لكم كيف تحكمون 113. أم لكم كتاب فيه تدرسون 114. إن لكم فيه لما تخيرون 115. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون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 خَاشِعًا أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَرَأْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ 120. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 121. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 117. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم 118. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبل وَهُوَ لنبذ 114. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 115. وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون 116. وما هو إلا நா